نحمده ونستعيه ونستغفره ونعود بالله من شعور عرضنا ومتشئات عمالنا من يحجي, يحجي فلا الله فلا مضل له ومن يضل فلا يحال له وحضرنا الله من الله أحببنا محمد عبده ورسوله وما هم بقوم على سيدنا محمد وعلى آلِه وصحبه ومن استجاب لعبده إلى يوم الدين أما بعد رأى أهل الكتاب دار الله فوقي مولا لا تنون عنا احد ووصي يغوثني وقراب ففعلوا ربنا بخور من لا يحكم على ما ولا ما اصاب الله ظالم بما ظالم وضار الحبيب مطلطنا عن غضوة محب التي أدى الله فيها قرارة في الدين آية وهذه من الآيات تتحجد الله رفع للمسلمين بعد حجمتهم. في لما خالف الغمان كم طلا الله عز وقد حصر لي من خالد أن يسون أما غيره فإن على الخفر لعبر عنهم لبلا فصل لكن الدنيا إن كانت وحدها لولا فقهاء قد تفرقوا وقد احطروا بالفقراء وطارت وراءهم غلائل كثيرة خلقوا ساحة المجدان غاربهم الملائب وجعلتهم تذكرون في تاس أماكنهم وفي الخالقة ففضل انه الرسوله صلى الله عليه وسلم يقبلوا الى الغار كوهنت قالوا توقفوا هناك وكتبهم على ظهر الجبل ونزلوا في بي شارقه جنب الغناغ ومؤخره وقال احد المشركين وحاصر فلما وجدوا أن رجلا تركوا مكعهم على جهر الجبل انتهزوا هذه الفرصة وأقبلوا خيالة لتحتل هذه المواقع وحاصر المسلمين وأرسلوا الذين سمعتنوا في الصحراء رأوا خيادتهم فتأخذت أماكنها فأخذوا من كل مكان ورفعت امرأة من المشيطين الراية وتجمع المشيطون فأخذوا بالمسلمين فأخذ المسلمون تجابعون عن أبوتهم ويضرب بعض بعضهم بعضا حتى قتلوا بعضهم قتل المسلمون بعضهم بعضا من شدة ما أطوابهم ومن طاق الغم الذي نزل به وإشيعة هذه الآونة ان الرسول الكريم قد قد قد مناد ان محمد قد قد قد عند ذلك تبعتر المسلمون وتبرقوا وطاعد بعضهم الجبر وتونى بعضهم حتى ذهب الى النبيهة في ذلك الله عليه وسلم سيأتون في مصر، وهم يقفون ويغادى إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي بحاجة لتنق لهم على حياته ولتنجتمع المسلمين حوله، والقرآن يذكرهم في هذا الأمر. وهم فارغون لا على أحد ولا يستجنكون لدعوة أحد إذ تصردون الضوءين تصردون في الجبل وضطون يدغوكم في, في أخراثم تدغوكم في مؤخرة الجيش ويباديكم لكيه تتركوا اضطرار والتولي وتأكل إليهم الضرعين يحكي. تعلموا الله قل الله عليه وسلم ما زال حيا وهو من يتيكم إلي عباد الله إلي عباد الله رب الذي أصاب المسلمين إنما أصابهم لأنهم اتخلوا عن رسوله ولأنهم تفرقوا وتبعثوا هنا وهناك. فأتابقوا رما برد لكي لا تحزنوا على ماتاتكم ولا ما اطرقتكم. وحضر. فترة. الخيضة المرطة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يذكر قط وهو لا يعنيت ووشك جواره ولذا الله عليه والسلام يتبع قطرا ساكتا لا تزحزح ولا تقف وغرمات اصحابه ان يتم له الى والله مفترع على كل شيء والله قبيل من جما تعملون ومن قبل الله تعالى وقرده انه لا يعاقب ان ما دام يعمل حسن ليته وحقوق اتجاهه الى الله على الرغم من الول مسلمين ففعلوا ما فعلوا ان الواحد لا عادة انزل عليهم النعاس ليقم منهم ليقم منهم ويهزئ من وما ومجيء النعاس في هذا الوقت بعد قوة الغم الذي اصابهم قم في اغسل الحاجة اليه امتع انزل عليكم من بعد الرمض هملة معارفة يغشى طائفة ليكم عن ابي فرحة قال هنا ونحن في الصف يفتد السيف من اليدينا سنحقذه مرة اخرى من فترة معارف وهكذا يأتي المعاش في غذوة غذب طب المعاركة ليريحهم ويتمثل من دخون معاركة في هدوء وراها ويأتي المعاش في غذوة اخر بعد الهزينة التي حضرته حتى تهزئ من شدة الهرب الذي ازل في هذا الموقف والان يكون متعدا فاذا ما داعب النوم على غلق لفترة قصيرة فانه يشعر بالراحة والامن كأنه يشفى من حكام او كأنه حفظ من الغبار لا يكفي اوميجرتي له اضافه الله تعالى يمنح رجاءه ما يشاء هذه الطائفه المؤمنه التي احاطت بالرسول الكريم ودافع عنه بارواحه وانفسه اما طائفه اخرى فهي موجوده فانصحوا بينا لها وقل ثقتها بالله طعيبا فبأشغلتهم أنفسهم وأهمتهم فلا يفكرون إلا في حياتهم ولا تشغلهم إلا أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من الشيء. انهم يريدون ان يكون لهم الأمر وان تكون لهم ارتياجة وكأنهم يستهبون ارتياجة بسوء التفرق وعنها هي النفلح وقعتهم في ما هم فيه يريدون ان يكون الامر لهم والسؤال يرب عليهم قل ان الامر الله لله فالمعركة لله والجهاد في سبيل الله وفي ذلك إنما يكون لإعداء كلمة الله الأمر بالفعل لله ليس لأحد ذكر فيه حتى ولا لرسول الله فقد قال الله فعالى له ليس لك من الأمر شيء إن الأمر لله يذكره ونرصده فعمر الضفر والهزيمة لله فكيف يقول لنا تقول هل من الابعي من شكل كأنهم يحضرون نحن مجلوب بإرادة وما كنا نفكر في ما شفنا هذا والقيادة هي التي غرفنا وعطعتنا في نحن حسين والله رب عليهم أن التذبير والتقدير لله وحده قل ان الله صلى الله عليه وسلم ان ترى الطروفهم ضغيلة وحفظا على الاسلام لقولة انفسهم ما لا نجدنا يقولون لا لنا من الامر شيء لا اعطلنا هاؤنا ما الذي جاء بنا هاؤنا ومن الذي حلطعنا في الفتح له لا علم لنا جزائر. وقد جربنا القيادة الى ما نحن فيه وهذا اكتهاب بالقيادة الإسلامية والله سبحانه وتعالى يبقى عليهم بأن الإنسان لو نام في بيته ورضى عشرات الأبواب وعشرات الأبسال على بيته جاءه أجله في مكان معين فلا يجب ان يفتح الأبواب ويقتر الأطفال ويذهب الى هذا المكان الذي ينبع ويقتل فيه يذهب الى مرض جعب لكي في هذا المكان ويقتل فيه ان الانسان اذا قدر له ان يقتل في مكان فلا يمكن ابدا أن تنفعه الأكوار وللأكوار وللسلاح إن الأجال محكومة والأعمار محكومة ولعنى مواعيد محددة وأماكن معينة فمهما هرب الإنسان وطر ومهما تولى وجرى لكي يبتعد عن الحض ويفر من المجان فإن ذلك لا ينفعه أبدا في الساعة المحسنة وفي المكان المعين سيأتوا إلى هذا المكان رغم أبته وتبطر أبواب وتمزق السفائر وكل الحواهي تجاه ويذهب إلى النظر الذي سيطبع فيه, فيه, فيه ويذهب اليه في ذلك الوقت المعيش. كلا في بيوتكم لبعض الذين كتب عليهم القتل الى تباردعهم. انا يظن الناس ان ان ترار من نيادين التفاة لا يقوم ان البرد على امجحات هو الذي يطيل اعمارهم. كالله الله انهم سيأتون في الوقت المحدد والمكان المعين فيخرجون من بيوتهم ويقتلون في ذلك المكان الذي يتجهون فيه كأن المرجع يناديهم والمكان يدعوهم يبقى بشيء يقتل فيه لا محالة من ان يقتل فيه لا درارة ولا هروف ولا جرية ولا تولي لو كنتم في بيوتكم في بيوتكم ومؤلقة عليكم الأموال ومخطرة عليكم الأفكار لو كنتم في بيوتكم لقردت لسين كتد عليهم القتل إلى مبادئكم في ذلك المفجح ويبروك المكان لكي ينتهي فيه عمره فينتهي اجله في هذا المكان المعين فلا يكون ضامن امدا ان قوضه عن انزهاب سننفعه وعن قراره من النجان سيغنيه انها اعمار محددة معجلة واحدة بإذن الله كتابة مؤجلة فليظن غر أو إنسان لا يأكل الأمور لا يظن أن فراره في هذا فينفعه أي فيه <تصفيق> <تصفيق> فينفخ في الصور الصوركم من الموت او القتل واذا الناس تجمعون الى قليلا ويلقح الانسان في مكانه سنيا طويله فاذا ما جاء ادلو في مكان اخر وجده مثاركه صار غره او ليخطى نحوه في هذا المكان المحدد الذي لم يأتي إليه ولا مرة واحدة لكن النضج عن الناديه ومكان يدعوه فكل إنسان يعلم أن الآجال محكومة وأن الأعمار محبودة لو في بيوتكم لبرز النبي لكفذ عليه من قصله الى مبادئه. الله سبحانه وتعالى ينحط الخلوط ويبتلي الصدور. فينظر ليعلم من يصدق ممن يكذب. ومن يدعي ايمان ممن يصدق في ايمانه. ويبتلي الله ما في صدوره والنمحص ما في سيوزكم ومسلعهم الشبائك والذي يظهر معاجل الرجال ويذنر احوالهم والله مطلع على السير والعلم بل ما هو عددكم يسير والعلم في الأطرار المنازمة للطبوط التي لم تقرب لها والله عظيم لذات أمركم وأحوالكم فهو قاهر عليكم والقرآن يؤكد هذا المعنى والجمال علم الله المحيط بكل شيء والله طبيب بما تعملون والله عليم بذات الصدور حتى يوجد النحافة نحافة الله في صدور المؤمنين ويراقب الله في السر والعلن. وليبقى الله في احواله والذين فروا من الملدان وتولوا من الملدان جمعان انما استضعفهم الشيطان واستذنهم بسبب معاصيهم بسبب ترك الرماد الناكنهم ومخالفتهم لعمل رسولهم وحلصهم على الغالب بهذه المعاصي استجلناه الشيطان واستبعطهم الله سبحانه وتعالى يبينوا انه تبعطا عنه ويأتوا عن كثير ان الذين توقنوا منكم يا من سقم جمعان انما استجلناهم الشيطان ببعض ما كثبوا ولتبعط الله عنهم ان الله رحول حليل على المؤمنين ان لا يسبقوا مسارك المناختين وعليهم ان لا يسيروا وراء الكافرين وان لا يقولوا حولهم على المؤمنين ان ينتهوا ان ينتهوا عما يقوله الكافرون وان الكافرين قد لمن كان راضيا او متاثرا قالوا عنهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا يقول ذلك الفقار عن الذين يبرعون في الارض الاتجارة او يذهبون الى بيادين الجهاد قالوا عنهم لو كانوا عندنا وما فينا معنا ما يكون وما تفلوا يحذر الله سبحانه جباعة الايمان يحذرهم ان يقوموا بحالة الكافرين النقاشة العقيدة يعلم انه لن يصيمه الا باركة الله له وعن ما افقاه لم يكن ليصيبه وما اصابه لم يكن ليفتئه ويعلم ان الامور تدري باخدار وعن الله هو وفعاله يملك الور فعند الضراء لا يكزع وعند الضراء لا يكزر ولا يكزر انما هو ذلك يجيب يوجهه بالإيمان ويصير على منحة العقيدة. أكذب فأخذ العقيدة والإيمان. أما الذي لا إيمان له فإنه جبر عذاب الله يروه خلوه عند القوي بطر القلب وهو. مع ذلك لا يرضي الأمور الى مصدره الصحيح ولا يعيد الأمور يا الله جل وعلا ولا يعلم ان ما اصاره قد كتبه الله عليه. ان فاحدا عقيدا ضعيفا والإيمان المزعزع تجبه دائما يطلق الحاجرات يسمر الأمور خلال ظل أسبابهم الحقيقية فهم يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قدوا وحينما تخوتهم أمور يتدمناها يقول يا يا يا على ما ساتني فهذا النصم الحائر ينشأ هذا عن عدم العقيدة وهذا يصيبه بحضر يجعل الله ذلك قصر تنفيق يده اما اهل الايمان ان الله يحمي ويميه فمالك الحياة يمنوته الله جل وحيدا وهو يحيي ويمين ويتطابق في الخلق كما يجاء فالله بلا تحملون قصير ان الجهاد في سبيل الله وقلقصنا والموت لإعلاء سلمة الله هو الأفضل وأحسن وأفضل من كل ما يجمعه الناس من ناديات ومناطق جهر وانوان. ولئيكم منكم في سبيل الله اعرضكم. لما جاءكم من الله ورحمه خير مما يجمعون ماذا تجمع في هذه الكلية. في الآلاف ملاجين الثلاغات عما قليل ستتوقفها وتذهب. ستبتع قط قليلا ثم يقوم كتراتها سبيلا لكن الذي يعمل بالله ويجاهد في سبيل الله ويجب مغفرة من الله ورحمه وهي خير مما يجمعه الناس ومما يحرقون على اصابته من الناسية لما خرث من الله ورحمه خير مما يجمعون وكان سبعه وكان خطفوا الاموار ثم ترسوها وضعت هذه الاموار وضعت اعمالهم ولا يدقون الا جهدنا. ان لهذا النطب النوم لا محالة ثم البعث والحشر والكتاب ولئن وقتم او لا الى الله تحصلوه ان النهاية هي الموت. لكن فرص بين من يعمل لدينه ولوصورة الاسراب ولأناء كلمة الله وبين من يعمل لدنياه ولا هم له إلا ان يحصل يجمع المال الموت هو الموت والنهاية حتمية والموت. بمن دعك والحضر والكتاب لكن يا فلاحة من عمل ومن اغطاق اغطاق لان يطلح كانه واحمق الحنصة واكتل اشخياء من اغطاق العمل الضيئ اغطاق ان يحطي الدنيا وان يبتعد يبتعد عنه خدمة الدين ونشره بالزجر وبالجهاد في سبيل الله الموت هو الموت والأجر هو الأجر لا إقبال على الدنيا وتكالب عليها يزيد في غل ولا جهاد إلى ما يزيد الجهاد ينقص من أجل النهاية معروفة والنهاية هي الموت. وبعدها الزعف والكساب ولئي كنتم او تفلكم لئي الله تخلوه فعلمكم أيها الاخرى لأن تقدموا بيكم وتعملوا لخدمة الإسلام وعن تفضل الساعات في الساعات في الزعوة من الله وفي تيال أمر الجهاد في سبيل الله وتذكروا أولى رسولكم صلى الله عليه وسلم، والذي نسى بيده لولا أن أشكر على المسلمين، ولا أحد ما عملهم عليه، لا تقبل عن سريعة سره في سبيل الله، والذي نسى بيده. لا يجب في سبيل الله ثم اقتل ثم اقتل ثم اقتل ثم اقتل فكذا يتمنى رسول الله ان الله عليه وسلم ان يقتل في سبيل الله عدة مرات ويقل يكون الله عليه وسلم انه يوقع في تنامه رجلين اتيان فطعت في الشجرة ورأيت دارا هي احسن وافضل <تصفيق> ما رأيت دارا مثلها خط وان هذه الدارة فدار الشهداء كذلك فاترعوا فاترعوا الى مأثرة من الله الرأمة فاترعوا الى الخن العين الذي يطورهم رسول الله رحمة الله عليه وسلم لحظة في شديد الله على روحه خلل من الدنيا وما فيها وموضع فرصة حديث في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو انا مرأة من, من اهل الجنة فافتلعتنا اهل الارض لأضوعتنا باللهما ولا ملائك ريحة ولا نصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها خدامها على وقتها خير من الدنيا وما فيها أجل المرأة التي لم يلقى المريض التي أعزها الله لمن جاهد واستشهدت في تفير الله تعاليكم أيها تسوى أن تتجاكروا عمر الجهاد وأن تترغلوا إلى ميادين الجهاد فعندما اتفقوا من اعبار السنة والنهاية معروفة ولان قتلتم في سبيل الله ولان قتلتم في سبيل الله او مدتم لمنصرة من الله الرحمة خير مما يجمعون ولان مدتم او قتلتم الله تخشرون اقول قولي هذا فأستغسر الله لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيا عباد الله نوصي أكسي ونوصيكم بفق الله وعلينا أنك بينكم ولا ينفذنا الخلف والحيرة والانضعاب لما يراه في الشرق العلقى. نحذ ان نتبين الامر جليا، ان هناك اناس كثيرين يتعطبون بموت في, في العراض ويريدون ان يجردون تحت هذه الغاية غاية جذب البحر وهو قد اشاء الفرد واشاء يدينهم افاعة بارضة ان هؤلاء ان تتعرفونهم جلددا اولاد ضعوا عن الحق وجانبه الثواب حينما يريدون ان يجاهد تحت راية قضان الذي كفر بالله والذي استبع الحب العلماني المصراني وسيضحك عليهم لانه يعلن الجهاد المقدس والذي وحفى عليهم قاتل سابقا وقالت وسائل اعلانه قاد فيا الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يخبرون لحضراء الذين يمينون الى ان يقاتلوا تحت رائح حزب الزعف يجب ان يعلموا ماذا طمع حزب الزعف بالعراق وماذا صنع حزب الزعف بسوريا انهم مزقوا المسلمين كمذيقا وعزاهم الاسلام وقضوا علم ارأيكم حزب الزعف يرغم الناس يرغمونا الناس ان يكبروا في اظن في السابع, السابع عشر في السهر اليوم عندما تولى حزب الزعف يأمر الناس ان يكبروا في المساجد باعتبارهم عيدا يكبرون في المساجد ويأمرونهم بذلك باعتبار هذا اليوم عيدا حمل المسلمين. ولا ينمنون ان يفت المساجد الا من كان بعضيا وهم يعملون على ازالة الاسلام والقضاء عليه. يأخذون الرجل من السوق فيتدمونه لانه صرق يقولون يقوم اصمع شيئا فيطومون له صرق خمسة دلالين مثلا ثم يحفظونه الى الشرطة فيوزمونه على ان يعمل فيتوضع فيخزقون به في سائر يجوض منه جسد ولا يبقى من جهده شيئا، وهم يأتون بالمرأة محجبة، ويأتون بالقروة زجاجة زجاجة من المشروبات، لها إلى أن, أن تصل إلى هذه الزجاجة أو يدخل في هذه الزجاجة، ثم لا يفعلون بها ولا يفعلون، إن حزب الحق صنع بالمسلمين في العراق وسوريا. ما لم يصنعه الشيوعيون في اماكنه. وحزب ده وان كان يؤمن بوجود الله لكنه لا رأى ان الله لا علاقة له في الارض ولا ينضع ولا يحكم في الانتحاض. وهكذا نجد هذا الحزب العزائي حزب ده نرى ان الاسلام اننا جاء في مرحلة من المراحل في المراحل التاريخ وانه كأنهم يرون انه من سنع بشر ويقول قرائهم ادلت بالتعب ربدا لا شريك له وبالعروضة دينا ليس له ثاني. كل ذلك لا. ان حد البعض يقوم بك ولا يتحدث الناس عن جرائمه وعن ما صنع بالعراق انه اقتضى العقول وضل الافهام وابعد الناس عن الايمان بالله وليوم الاشر انه يعبدو يعبدون قدام لدون الله ومن لا يعلق صورته فإنه يحجر الوسطى فكذا يريد حد الضعر وهو يتقنى في القضاء على المسلمين يقضي على الحركة الإسلامية فمجيبه أهمى رسول العذاب ويحاول أن يخطع أرضتهم وأن ينقله إلى أماكن بعيدة وأن يفارقهم في أولادهم ويأهليه وهكذا يعذب المسلمون حين اعتقالات والسجود بالكلام المجوعة المطبوص وبالصاطي الكهربائي وبالنار والسجاير مدفع في عجسالهم فنفعل الله ذنب وعلى ان ينبتم منهم شور الانتقام وان يريد وان يضاوض أرشانهم وان يحسن هنيانهم وان يضم أصالهم وان يوم من وان يضع على دائرة الضوء عليهم شملهم وحرق جمعهم واجعل الضائرات عليهم الله احسهم عدلة وفردتهم جودة ولا كنت منهم احدة اللهم اوزن النار سريع الحساب اه من الاحزاب اللهم احبطه الانسرنا عليكم ايها النبوة الاجداء لا ان نتعارن في كل مكان على اجابة الظلم والضغيان على اجابة العقوش المستبدة ورجاء قرارات الحكم الظالمه الثاريه فلقد علمنا ان ان تجمع النار لتضعها في دمورك ودمه امريكا على المسلمين امانه في عراقهم وبين عليهم لا بد ان يوقف هذا الدين وان يرد كمالا لا بد من التعاون على البر والتقوى التعاون على اتامة الحكام الظالمين الذين اهم لهم اذا جمع المال واحتروا وجمع الظلق والقصة. ايها لقوة الاجزاء سيروا على بركة الله. فعقيم الدينة من اجتماعكم. فعقيم من لا بد ان فلتقل صباح مكاك. فعلي قوم يفعبكم مهضة. وعلى مدد فويل فريق. والغني الفقير وعن يتقل كل سنة عن الغاطة يتقل حاجته وعن اموره والقول لا يبدأ ان تتقلوا كفة رجل الهر وان تتعاونوا على البيض والتقوى عمدوا على روحة الله الكفر والحق وقول المصر والحق وَأَنْكُمُ الْأَعْلَوْنَ لَيُّهُمْ أَحْمَلَكُمْ أَعْضَمُّ عَلَيْهِ سُبْلَى حُرُّهُ كَمَا أَمْ رَسُمُ اللَّهُ عَسْرَ وَاللَّهِ الصَّارِ إِنَّ اللَّهِ مِنَا لَلَيْكَ تَحُرُّهُ مَنْ دُّهُمْ عَلَيْهِمْ دَا ايُّهُ الَّذِيَةَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والسلام اللهم صل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 بسم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عليهم غير عليهم ومصدر. فإن يوم يوم الله أعطيك بارك هل يوم يأفك ومن يقوم من يومك وإنه يومك إلا الله لا يحجز من الظالمين فترى في يومي كتابهن ورصيب يا من رشا أن في بدايه سابن راكني يرضي في درب شع وعبر من موت يضيف فَطُورِ فِي الْعَالَمِينَ أَهَؤُلاَءِ الَّذِينَ اقْتُلُوا فَهَؤُلاَءِ الَّذِينَ اقْتُتِلُوا بِاللَّهِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُدْخِلُونَهُمْ فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا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 يا رب ارحمني يا شادي ان الذين إنما علي هو الذين آمنوا فهو ذريع من الذين فيهم <متغل> يا إنا نحمده سوادا ونزيدها ديننا من دعوة كائناتنا ونحبها ونحبها ونحبها ونحبها ونحبها ونحبها ونحبها ونحبها ونحبها ونحبها ونحبها ونحبها ونحبها ونحبها ونحبها ونحبها ونحبها يا جنات ويا جنات سعيد إحب الصالحين السديد فلا تغضبوا عليهم بالأجل جريء ثلاثة بالمطرة بالفاقه وقدره كل مبينا أصبره كل أماته وقدره كل يما شاء أي شره كلما يقدره يا أماره في يوم يغيب فيه النور لا سلام هل لاخدنا النار في جار في ما شفتوا الا وجدوا صار ان ترسمها حد لا وحضرها لطروها ودركها تغلق وحجبا مزاوحا لكما لأسعادكم فإذا جاءت السفاق وحضر يا سرطة الله من نفسه وإنبيه ونبيه تو در قربانی هستی والسلام على رسول الله الذي نعيش فيه من قلق والطراب لا واعتباع اليهود النصار علينا وما نحن فيه من متاعب ومشاق لا عذاب أليم لا نطل في المال والامن والتمرات رزق الغذاء والبناء والغذاء المكن والمواصلات وغير ذلك كل هذه المطالب انما ترجع الى المعاتق الله نحن نرتضيها فالثناء وربكم هو من بها ارجعوا الى خطب الاقال لا ما يعطيكم الله جنيا وعنا كانما معاصينا قد كثرت تحمليانا لا تتحملها جبال الرياح هذه النفاذ التي توالى علينا فلما قامت من عاصينا أنا أصنع صناعة في السر والعلانية. أنا أحقن الحرام. أنا كذول خبيث وملونكر. هذا نزاع له. وملونكر يبني له. ثم إنها عن. ونرى المعروف قد ترك فلا نأمر به ولا نتحمل الواجبات الملقاة علينا من الدعوة الى الله والجهاد في سبيل الله هذه المعاطي التي نرتكبها اني لنا ما نحن فيه من تخرق واقتلاق تخببت لنا ما نحن فيه من فضاع الامم علينا ففضاع الامم علينا كانت فضاعا اتلت الى قصعتها كما احطرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الحرام ومتاجر في الحرام فكثير من المسلمين يتاجرون في القمر وفي سنزير ويأكلون حراما ويبعو الناس من حوله الحرام إما ندعو الله فلا يستجاب لنا لأننا أكينا الحرام ولبتنا الحرام فأما يستجاب لنا إننا نحن فيه فقد فداع علينا أعداء الإسلام من كل مكان يمزقون جمعنا ويمزقون حمينا ويخلصون على نيوتنا وأوطاننا ويأخذون فرواتنا إنما كل ذلك مما ارتكبناه من آتان فعن يرجع إلى ردهم أن يرجعون إلى كتاب ربهم وسمو ربهم أن فيه كتاب الله وشريعته ودينه وهذه النعاس التي أحافظ بها من كثرة السنيات وأحافظ به خطئه فأحافظ بها خطايانا وقد ارتكبنا الاتان هل من عودة الى الله هل من تضرع او افتكاده هل من دعاء تضرع واستغطار هل من عودة الى الاسلام تذبغ لنا ايوتنا فعزتنا لا نستمد العزة من امريكا ولا نستمد العزة من اسيا اننا نستمد نستمدها من خوض العزة فمقدر العزة ومنبع العزة العزة الحقيقية من كان مريء العزة فلله العزة جريعة ولن يفعد انسانه السيد عمل الصالح والصالح لكن كثيرا من المسلمين اعتذوا بروسيا وتغربوا اليها فاستمدوا قوتهم منها فكثيرا من المسلمين طلبوا عزة من امريكا حيث طلب مفرقة والمعاومة والمساعدة فطلبوا ان يحتلوا ارضه لكي يحرموا به فيستمدوا اليه ويشعروا بالعزة والقوة من عندهم فخفر هؤلاء لأنهم أهلوا الطريق السقيم فتعدوا عن ملهاج الإسلام. أنتهى عندهم العزة وأهل سهل القرآن. أنتهى عند أمريكا العزة فإن العزة لله جميعا هذا سؤال واضح. يسأل أن قال من قالوا أمريكا لقوية وتصاعدهم. يبقى لهذا السهال بشر المنافقين دور منافقين تشيرهم أبشر المنافقين أيضا تشيرهم من باب التهكم فالتقرير بشر المنافقين يحرحونه أن بأن لهم عذابا أليمة من هائلات بالتحديد آه. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين انما انزل لك جوهرا انما انزل لك ان لا يذرك يضحى بعقابه وجزاء من يشرك أمريكا ويتخذها وليا من دون الله لا نؤفقك ويشكرون فهكما وتقريك لأن لهم عزابا قليلا ماذا صنع هؤلاء المناسقون ماذا صنع اتخذوا كافرين أولياء دون المؤمنين اتخذوا أمريكا طليلا لهم من دون المؤمنين لأن الولاي من الله لله ولرسوله ولجماعة المؤمنين فهذا لا اتخذوا الكافرين أولياء فجعلوههم دعلوا علاية لهم وقلبوا المفungsرفة منهم اتخذوا الكافرين أولياء من دول المؤمنين كما فأَل هذا السؤال ليه اتخذوهم أولياء ليه اتخذوا الأمريكيين أو لواء من دول المؤمنين هل يبتغون عندهم العزة الله يقوم العزة لهم. إما أجاب فإن العزة لله جميعا الملاية كل الله بتختارك بالله لتطلب النصر والعلم والمفاعدة من الله قرام الرسول من جماعة المؤمنون تتخذهم جميعا ففقى الله إلا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ممن هم الذين آمنوا بالتحدث الذين يتبونه الصلاة ويبطونه الزكاة وهم راتعون ورحبون يبين اللذين يولى الله والرسول آمنوا. الله ورسوله والذين آمنوا ومن الله له والذين فإن محج الله هم الغالبون فنعاقونا كثرة وخطايانا عمّك وثمّك فماذا لا نتضرّنا الله فنرجع إليك نختل الدعاء والاسترطار ونتبتل ونتضرّ إليه سبحانه فإنّك فالعذاب العذاب الشديد فتضايمنا، وتكاثرها علينا، ومواجهتها لأصاننا، وحثها لأعراضنا، وحثها لذنائنا. ولم حد أحد منهم بالعذاب، وللتفاهم برددهم، وما تدرعون. أنا أقصي إلى ما أقصفك، الذين اشتروا بأيات الله من القرآن ولا حيوا. هي لا بد يدخل في هذه المشاريع يا ظنين ادلة شرعية ايه ادلة شرعية ادلة شرعية ادلة شرعية ولا الالتبهاب ان احنا نبتعين بامريسيا بعد هذه الايات التي ذكرت بعضها في اول المحاضرة ايات تنع من تولي اليهود والنصار بعد هذا نقوله يوم, يوم في ادلة شرعية اني لا ابتعينه ووأك اليهود او مصراني او وفني او ملحي <تصفيق> فكيف دعت عاجة نحن مبتعين باللقاء من امريكا وان الواثر جائب يشتبه بايات الله ثمنا قليل ولي منحى عنه وعنه وعنه ولا تشتبه بايات ثمنا قليل هتخبره ثلاث من الألف. لن تبقى احداث بي يعني فإن لا يكتب تقول ولا تنبق الحق بالذاته فتحسن الحق وانتم تعلمون علماء السعودية علماء السعودية علماء السلطة. ثم من بعض علماء في المتر شيخ الأغهر والأسر المنزولية والغاية دولة فهو عندنا أي, اي حاجة لا حل غدا تبعا احقا احقا وحيقولي دخول الامريكان للعدد اين مش نسأل نسأل الدولة عن موقف الدولة ازاي علمائي الدولة مفت الدولة الموظف الدولة اللي جيرتها من الدولة واللي عقلونه موقف الدولة تسألوا عن موقف الدولة اللي بنتيبه منه اللي يعيد على السولة مكثرة تابع بعضهم اذن حق ونعرف نعرف موقف الرجال عن سرع الحق ونعرف الحق الرجال لا نعمل نعرف الرجال ايه بالحق دول ليه السرع الحق دول المتوان لان يعدوا عن الحق انا الموكد الحق بالرجال في باكم المثمين نعرف الرجال بالحق آه. نعرف اللي بول رجالة لانهم سمسكوا بالحق والسمع والحق لكن نحن نعرف الحق بالرجال يقول مجمع علماء السعودية او علماء مر خالوا بكلام ده الاحق ده يبقى العقول ده المثمين قالوا وعقولهم يا يقولوني حلم في وقاءنا موظفين عند الارتقونة منهم نارسة الارتقونة في احد الوضع كلها يعني يجب دعاء المثلون يحن ينتظروا في الله الناقض فيه الناس عنه اقل اخلاني عن كده وبدأت حساجب وقالي لعلكلمدر عن الكلمدر اقودا لا لا لا لا من الذي صهر قال الله وماذا قال رسول الله قل اللي العلماء ما قال الله وقال الرسول فهم اهل العلم الثابتين على الحق واذا عن هذا مرضاء لسيجتهم ويمن وضطوهم ويمن اخذقوا عليهم فهم اهل واصل الله من ساق النبيه لا تبدينه للناس ولا تكتبه. لا تبدينه للناس ولا تكتبه. فردوه ورأه إيه؟ أحضروا أي كمان قرية؟ سيدنا رحم الله إخواني الإخوة أن يكونا سذين من سذين وأن لا يعرف من الذي مت ومن الذي لا نتولى الله ورسوله والذين اعملوا ولا نتولى اليهود والاخارة ولا اعداد الاسبار والذي يفعل ذلك اينا هلاكت او كافر او نحو ذلك لابد ان نحضر هذا الموقف وعن نعرفك من هو الحق ومن هو عيبات وعن حيث حيث حيث